بسم الله الرحمن الرحيم. ونتقر رؤي ونتقر ونروي يا رسول الله. يتكلم في المسلمين. مؤسسة أنا بن مالك الإسلامية ويسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز وهو تحت عنوان ونتقر رؤي بضة لفضيلة الشيخ محمد بن فتحي آل عبد العزيز. بقاء النقاب على وجهه فانا اعرف الدين منك ومن اللي خلفوك بين الناس هل ويبذ ذكر طالق يقول ان النقاب عاده وليس عباده عاد في ده من تلاحه وحكومات تنقومات تن في لون في الخنازير الرعب الرهيب الذي اجتاح العالم ورشح ان اتجاه والوصول الى كما العالم في شهر كانت انت ما نزل بلاء إلا بذم وما رفع إلا بتوبة فتعال أخي المستمع لنستمع إلى تفاصيل هذه الخطبة والآن مع المادة الحمد لله رب العالمين خالق الأولين والآخرين وإلهنا تؤليه قلوبنا من دون الكافرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي العربي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن سار على نهجه واستنى بثنته وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث جذب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محتزالها وكل محتزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نجال الله وإياكم من النار. أيها الأحبة من الله هذا هو اللقاء التاثع من أشراط ساعة الصورة. وفي حقيقة أيها الأحباب كلما يتقارم الزمان كلما تظهر تلك العلامات ومعجلية لا خفاءة فيها ولا نفس أن تظهر تلك العلامات على أيدي الكفار هذا لا يشكل فيه. لكن أن تظهر تلك العلامات على يد منتسبين الى الدين فهذه يصير. ان تظهر تلك العلامات على اي منتسبين الى الغيب فهذه كره. ان تظهر على يد اكبر سلطة دينية ودق على يد الامان الاكبر فهذه داهية من التواهي الخبار. ايها الاحباب ان الغيورين على هذا الدين. لا تتعجب اذا اتفع برضهم. او اصيبوا بجنفة. او نحو ذلك. لما يحدث من تغيير الملة. ومعالم الشريعة. على ايدي من. على يد نفس الجمهورية. على يد شيخ الافر. على يد وزير الاوقات. على يد اعلى السلطان الدينية المذكولة عن حراثة الفضيلة. وحراثة الدين والملة. يأتي فتب الدين بأيديها وبنحاولها. غير خاف عليكم جميعا ما حدث من زيارة فضيلة الامام الاسبر شيء الاسبر. امام المسلمين. الى معهد من المعاهد الأدارية الدينية التي ينشد الناس فيها ضلتهم للهداية إلى ظهر العالمين فيغيظ ويرفع ضد قدمه أن يرى متات مختشمة منتقبة مدتدرة عجيبة فيحفرها بخلق اللقاء ويوجه لها كلمات نابية لا تخضروا من دمال في الشوارع لما الله. لقد نشرت في الصحر والمسلات. وجاشات العرب والتلفات. والقنوات الغيارة. هذه المواقف المخضية. وليس هذا اول واقف. في المواقف الكثيرة. في شهر رمضان يطالعنا هذا المخرب. العجود. بجوافي. يوصي المسلم بماله لبناء جنيزة. لا تتعجب. لا تستمر. كل صهر. كل اسموع. تقرس علينا دهينا. من هذا العجوز المخرب. ايها الاحباد. وما هذا الكتاب عنكم ببعيد. فزي عنه على جميع ائمة الاوقات. وامروا بنشر ما فيه. على رموز المنافق. النقاب عاد وليس عاد بقلب. خمدي برقزور وزير الأوقات. والإمام الأكبر شيخ الأزهر. سيد النفاري. ومفجل الجمهورية. مفجل الجمهورية. عن جمعة. أيها الأحباب. هذا الكلام ليس من الانتنام. كنا ثمانا نقرأ قول الله. إنهم مناس يتظاهرون فلتتعجّد؟ لا تتتعجّد أتدري من القائل أخرج على لغة من قريتكم؟ إنهم أعداء لغة فصار لطيّون لكن أن يكون أكبر علمة في نفس هي التي تقول أخرجوا البنات المتقبات من الوضاء والمدارد والمعاهد الدينية ما سمعناه يوما يصدر كتاباً أو فتوى ينتكد فيه العري ولا شواطئ العراق ولا ما يحدث في شوارع الهرب ولا ما يحدث في أماكن الفزك والفجور بل يبارك ذلك ويشارك في منتديات الرواكاري والليون والمجمعات النتائية ويضاحت النفاق، ويغادر الكفار ويعانق اليهود كل هذا باسم ماذا؟ باسم الدين وباسم أكبر مؤسسة الدينية أيها الأحداث عذروني الموضوع ما عاد طاق ولا يختمل إلى متى الزفوط إلى متى الخنوع إلى متى نمسي داخل الجدران والحوائد. لم يعد الحياة طعم. تغيرت الحياة ومن عليها. فوجه الارض مغبر قبير. تغير كل ذي لون وطعم. وقلب شاسة الوجه المليح. ايها الاحباب. انها مؤمنة. ونطق الرئيسة. وطلق مبينا صلى الله عليه وآله وسلم ستكون ثميل الخداع وفي رواية نوات الخداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قالوا ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل الدافق الدافق يتكلم في امن العينة من المسلمين ايها الاحناد هذه التنين الخداع وهذا هو النظر قد نطف اخرجوا الى نظر من قضيتكم انه منات مية هذا هو الرجل قد نطف اخلاعي ايدها الفتاة النقابا على وجهه فانا اعرف الدين منكم من اللي خلفوتي بنفس النظر هذا الويبضة قد نقع ليقول أن النقاب عاد وليس عباد أيها الأحراب أليس هذا كتابه التفسير الوسيط أليس هذا كتاب قبل أن على الكرسي وتأخذ بعينه بريده الكراسي والسلطة أليس هذا كتاب التفسير الوسيط في خمسة عشر مزلدة انظر ماذا يقول الذي يقول هنا في هذا الكتاب يقول هذا الكتاب على لأنك نقف على المدارك. ماذا يقول? يقول بالحرف الواحد ومن كل ما فرق فالرأي الذي نميل إليه هو القول بأن وجه المرأة ليس بعوما. وأما مفألة النقام فأرى أنها من باب ولا صلة لها بالعباد. ماشي? انظر إلى ما يقول قبل الكفتيين. 40 المجلد 11 ماذا يقول يقول بحرف الواحد في تفسير سوره النور يا ايها النبي قل لاذواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلدهن يقول بحرف الواحد والله يقول والجلاليم جمر الجاب وهو ثوب يذتر جميع البلد. كلامك كلام مش كلام. كلام. يذتر جميع البلد. تلبسه المفأة فمقفية بها. انظر. وكل النساء المؤمنين كافة. يا ايه النبي قل لأدواتك اللاتي في عزمتك. وقل لبناتك اللاتي هن من نسلك. وقل لِلِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ كَافَةَ حقاً عشرين خط هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى مشكلامه لكن ربنا وَقُلْ لِلسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ كَافَةَ قُلْ لَهُنَّ إِذَمَا خَرَجْنَا لِقَضَاءِ حَادَتِهِنَّ فَعَلَيْهِنَّ أَنْ يَذْدِلْنَا الْجَلَانِينَ اللي هو لسا مقصر هذا الوقت جميع البنين. حتى يكترن اجسال هدن فتراً من رؤوسهن إلى أقدامهم زيادةً في التذتر والاحتشاء وبعداً عن مكافي التهمة والليمة هذا كلام وليس كلام أحد لا نقل عن أحد هذا كلام وهذا رأيه بل هذا هو رأي جميع أئلة المسلمين أنا أخيركم على كلامهم وعلى كتبهم داوكم من كتب ما ربما لا يحترجونك اني احمد ولا الامام شافعي ولا الامام مالك ولا امام حنيفه هم عندهم فكرات في زمن الانتف والمتاع لكن هذا كلامه هو هو ليس كلام غير ايها المحتاج ان الله لا ينفع العلم انتفاعا ينتزعه من خدور النبات ولكن يقت منذ سهور مدفع يا عم. بل الذي تتلم عنه. نعم. لكن ينفق العلم بموت العلماء. حتى إذا لم ينفع عليه. اتخذ الناس رؤوسا. عمائم. فربيس. جهالا. فيخزون بغيه علم. فطلوا اطلوا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سابحوني واعذروني إن خرجت بعض الألفاظ غير اللائقة فإن الأمر والله أفعر وأسد من أن نزل لا تحمل الحياة إليها الأحباب إن رأيت دين دي الله يهدى والشريعة تحرم وأن تقضل ودل هو وتضحك وتلعب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم النبي في الله عليه وسلم أخبراً من الأشراط الضاعة وشوه القلب. يعني كتب كثير تعالى على علم التبق الحمد لله ليس كتبنا ولحمة لما أنا فينا ولحمة لفرعينا هذي كتبهم هم؟ فشو القلب وفضوره ليس معناه وجود العلم لأن العلم أيها الأحداث إنما هو الخشي قال الله تعالى إنما يأشى الله من عداده العلماء العلم هو الخشية خوف الله تعالى الغيرف على محال الله وعلى دين الله عن دار هذا العلم وليس العلم كثرة علمات أنا أعلم منك من التخلفوك بسرعة العلم يا فضيلة الإمام الأكبر العلم هو مخارفة الله جل وعلم. هو ده العلم فتن تتلاحق. وعقوبات تنزل. فتن تتلاحق. وعقوبات تنزل. مرت ايام. وبجدوا العلامة فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشيطري. عضو عضوهي اكتبار العلماء السراروديين لم ينبع عليها الى ايام خلائل ولعل بعضها ثانعاً بعضاً يسمع الرجل عنده دبي على محال الله ودين الله الرجل المستاذ ورئيس قسم في جناعة امام محمد بن سعود الإسلاميين عضو عضوهي اكتبار العلماء وعضو الذي تبتأجه للإفتاح والبحث المنمي والإرشاد من حق يتكلم بكلمة الحق أم لا؟ يطرح السؤال في برنامج الدوار الكافي على قناه المجد عن حكم الاختلاف وما يتوقع ان يحدث في جامعه الملك عبد الله للتقنيه والعلوم سيجئ اقعد الله تعالى الكتاب على اهل العلم لا تبينوا لا تبينوه للناس ولا تكتموه فتكلموا وانا وانه لا يجود ان تغضلط نرأة الرجال في قاعد الدرس فما هي الا يومين او ثلاثة شمت الفحافة العميلة كما هو الحد في كل مكان شمت فرن على فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشربي انتهت او اقالته جبرا ليفرح العلماني. من عزل العذبة والفضيلة لم تمضي لم يقتلل الأسبوع حتى تأتي لنا تلك الطبقاتلة من حضيلة الإمام العام هذا ليس مستغر أيها الأحلام فتا من تتلاح وعقوبات تنزل. عقوبات تنزل في الولد الخلاسيين الرعب الرهيب الذي يشتحي عالم في أول أيام الدرافة اكتشافها لجين حالة بيثهاج وحالة قاهرة بين طالبات المدارس من الفلوانس الخناثير مرشح الاتيات والوصول إلى دراف يشتحي عالم في شهر التاشر والتاشر واحد يتوقع الكارثة تنزل على الامر. على جميع الارض. عقوبات تنزل من الله جل وعلى الكبرمات. نحن الذين نغذي تلك العقوبات. ننزل بلاني الذي دمت. ومن رفعينا لتوبة. مش بعنصار مش لأنصال مهرمة، مصطمة نخصون بها الأم لا أيها الأحباب ماذا يريدون؟ ولماذا الموت؟ عيدني من الناس ماذا يريد ألنة الضلال؟ وأرباق الزيت والانشراق ماذا يريدون؟ هل هم على أن يحمل أجهرهم؟ قل الله تعالى ليحملوا أجهرهم كاملة يوم القيامة. بل؟ لا. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا زال ما يذنون. والله يا أخي ذنوبك وجد تشيرها. يوم القيامة على الصراط يقول للرب فلم فلم وهؤلاء يتجربون يحملوا أوزار الأمة. اسمع قول الله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الخريف من يبتن انضاع عثيما فيكون سبب في خلها الضقاب وتبتها بالحجاة وسيلها وراء الرجيلة اين تذهب لله جمعا إِنَّ الَّذِينَ فَذَلُوا الْمُؤْدِنِيَّ وَالْمُؤْدِنَاتِ ثَمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَدَابُ جَهَمْدًا وَلَهُمْ عَدَابُ خَيْلٍ لماذا المرأة؟ إنها مقفودة ختاب المرأة؟ نقال المرأة؟ لباس المرأة؟ عمل المرأة؟ مش مراهم كلب الله على المرأة؟ يريدون أن يخرجوها من حلباتها ومن خدرها ومن حفنها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتنعون شهرات أن تميلوا ميلاً عظيماً تعرفتم بمسألة؟ هذه دعوة الله يريد أن يتوب عليكم وهذه دعوة الشيطان وحكمه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمة حرب تدور أم ضلال هل هي حرب أم أن هذا ضلال تحارف الإجاهة على هذا السؤال هل هذه حرب مقصودة فلماذا جنودها وأذرعتها ائمة المحلمين? ام هو ضلال يسور في قلوب هؤلاء المكتولين? ولكن المسألة حرب مع ضلال فاجتمع, فاجتمع الفريقان ولا حول ولا قوة الى بالله عنه العظيم. اموال تنفق وكتب تطبع للفضل عن سبيل الله. مئة ألف. توزع على ائمة المساجد. كتاب لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به. ولا الورق الذي كتب عليه. ويوزع منه مئة الف اخرى على المدارس. هل وفلكم ايها الخطباء? ويا اصحاب المدارس هل وفلكم كتاب يتكلم عن التمرض والزفور? عن الانحلال والعريق? سمعتم عن الكتاب طبعاً من أجل ذلك؟ أما أن أموالاً تنفر للفضل عن سبيل الله إن الذين كفر ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حذرة أبشروا يا أمة محمد ثم يغلبون ثم يغلبون وأما هؤلاء فإلى جهنم يشهرون ليميذ الله الخبيث من الطير ويجعل الخبيث رعضه على بعض فينقبه جميعا فيجعله من الجهنم أولئك هم الخاصرون أنتم فائزون إن شاء الله وهم الخاصرون بوحد الله أولئك هم يشرف عليها من يشرف عليها إبليس اللعين منذ أول يوم اسمع يا قلب الذي عنده وجدك يا بني لا يثني النبم الشيفان كما اخرج ابيويكم من الجنة. ها ينزع عنهما لباثهما. ليريهما تواتهما من <تصفيق> عنده؟ من اول يوم لا يفتننكم الشيطان ولا خدم الشيطان ولا المتحدث الرقم لاتب الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما اخرج اذويكم من الجنة ينفع عنهما للا فهم ليريهما ثواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أيها الأحباب. ما نزل بنا إلى لتنبه. وما ربع إلا لكوبة. ونقول لمن نشارك في مراكة الحجاب لجلع الحجاب ولكشف وجه المرأة. اسمع إلى الآية 59 من سورة الحزاب. وما بعدها الآية واحدة الآية كله يحفظها يقول الله وتعالى يا أيها النبيين قل لأزواج وبنات ونساء المبنين يدنين عليهما من جلالكين ذلك أدن أن يعطف لأيو ذيك وكان الله كورا رحيم. انتبه. ماذا بعدها? لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم النرج، يا الله، ما قت في هذه الآية؟ انظر ضيئ الحجاب وصدر المرأة. الآية التي بعدها لم ينتهي المنافقون. والذين في قلوبهم النرج. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاويونك فيها إلا قليلا منعونين أينما تغرقوا <تصفيق> هذا كلام الله. منعونين أينما تغرقوا تغرقوا وهدلوا تقديلا <تصفيق> سنة الله هذه سنة الله ولم تجد لسنة الله تبيلا ولم تجد لسنة الله تحويل أيها نحن بداية المعساة بداية المعساة لتزل المعساة منتخبات ومنتزترات منذ عهد من المبيل من صلى الله عليه وسلم إلى أواضط القرن الرابع عشر الهجري قرن الماضي ثلاثة ثلاثة؟ لا لا هذا الحاكم ابن حجر الإمام الحاكم لتفتح الباب المجند التاس ماذا يقول؟ يقول فأحد مئتين خمسة وثلاثين بالمجموع ذاته يقول ولم تذ عادة النساء قديما وحديثا لحد زمن ولم تذ عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الاجانب كفاية كذبنا كلام بكلامنا كلام الحرف بحق بيكتبوا لي ولا بي او انها عادة وليست عجابة ولا تمدوا الى الدين للصلاة لك دفل عادة النساء قديما وحديثا يذكرن وجوههن عن الاجارب طيب ظل الامر على ذلك الى وقت حلال الدولة العزبانية بعض ابانه وكبار السن الموجودين الان شهدوا شيئا من هذه الفترة شهدوا جداتهم. فالمربّمة أمّهاتي، وهم يلبسون النقاب الورطع إلى وقت قليل جداً، لا يزيد عن 30 أو 40 سنة. ثورة دي كلّها حصلت في قرن من الزمان إلى وقت الحلال دولة مثالية. ثم كانت نصر للعهد في السدّيد يوم في مجال التحرر من الإفلام، شاء الله الرائدة في العودة إلى تيم بفضل الله جلّه وعلا. كانت رائدة في هذا المجال قدر. تلقتها تركيا على دي، كماليتين أنت ترد، ثم العراق، ثم بلاد الشام، ثم بلاد المغرب، وردع بخري، أن الطابو قدش في الوجه، الدهان قدش في ثوبه لا ترتاج أنظر إلى جأشات البطانيات، بل انظر إلى بلاد المسلمين وبلاد المسلمين، ويدلّة التي الذي توفي حدّ ثوّة. المغلظا العورا المغلظا الكبرى لا تتعجب فالاتي أكثر وأكثر فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان من علامات الساعه أنها لن تقوم حتى تتدافع الناس في القربات كما تتدافع الجمر وبدا يظهر من ذلك تجد رجلا عذريا يتأبط ذراعا بعد النبي ويمشي امام الجميع ولا نكير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ماذا يراد هنا أيها الاحباب كانت بداية ذلك في عصر الهالك محمد عالي باشي ارضى المجموعة الى فرنسا للعلم كما يقول وكان شيخ البعدة ماذا يقول؟ تعرفون شيخ البعدة رفاعة الطرقاوي المجرم الذي كان بداية السر وبداية الفتنة التاريخ المدور يدارس الأعداء المسلمين هؤلاء على أنه شوف رسال ومنبع الحضارة والفكر يقوم ذلك التنديج الملحد دفعة التطار بالزواج من الراعة الفرنسية بيعمل له غسيل مخ يرجع بعدها يقر إلى تحرير المرأة وإلى تحديد عدد الطلال ومن حق طبعا قدق زوجها والكلام محجيب مستمرتش ثم يقوم أعمى البطر ومصير الضارح فيه. الذي يقول عن القرآن ما هو وإن نظومة عددية تتعرض للنقد كأي نقف عدمي. ويتطور على مقدفات المسلمين. ويشجع العريب والاختلاف. ثم تصاب المؤمن في مقتل من خلال الموزن. أظهروها. أمزال جمال الدين الأفغاني الإيراني. المجوثي المتأكّر. أنا أعلم أن هذا الكلام ربماً أكون جديد على كثير منكم أن هؤلاء الأعلام المالكين أرباح القلم والفكر كانوا هم المشاركين في هذه المؤامرة الخبيثة على أومة الإثمان وعلى علمة المرأة وطهرتها. ثم نستبدأ القاسم أليم قسم الله ضار في جهنم بكتاب تحرير المرأة الذي دبجه له وزينه له. الإمام الأكبر شيخ للإسلام محمد عبد. لا تستغرروش يا جماعة. هذه أعلام مزيّقة. أراتوا أن تمنعون بها. لكن كل أولا مشاركين من شريمة. هذا الكلام وقال ليس من كلامي ارجعوا إلى الطعام التي كانت ضد وقتها ستجدون هذا الكلام وصفّر ثم ينتهي ذلك بأعلاف المثيفة كفاعد الزغلون وثورة تفاعتاشة لتحرير المرأة ودرجاته الصفية الزغلون ورورا بهدى شعراوي وأحمد قفز الزيت ومرقص فاني النفاني كل هؤلاء مشاني قريمة ثم بعد ذلك ينتقل الامر الى احتمعت القدود روز اليوزف وينتقل الامر الى مصطفى عميل. اخضر اليوم. والى نجيل محفوظ صاحب اولاد حارتنا والتهكم على الذات المقدسة. على الله لو على ثم تنتهي محساة لفضيلة الامام الاكبر محمد سيد تنباوي. ومفضل جمهورية عن الجنعة. ووزير الامقار محمد زخدوط. كل هؤلاء في بودة خواحدة. كان واحد في الدنيا فقط واحد واعن الله جل وعلا ان لم يتب هؤلاء ان محصروا جميعا في الدرك الاسفل من النار ايها الاخوه ماذا يراد منا كنت ان اود ان اتكلم عن الجريمة تفاصيلها وكيف تمت والخيوط التي نسجت والمعاملات التي حيكت ولكن هذا الامر يقول جدا لكن لابد للأمة التفية لابد أن تعرف ماذا يراد بها وماذا يحاولها وماذا يدور لها أيها الأحباب إنها معركة يمتق بخيوطها الميث اللعين وينجي أولئك الجنود المخلصين في إجابة أعيد الآية يا بني آدم لا يفجدن لكم السيطان كما أخرج ألويكم من الجنة عنهما لباتهما يريهما ثواتهما. انا لله وانا اله راجعون. وعظم الله اجركم. واشفن عزاءكم. وجبر مصادكم. ورفع عنا وعنكم البلاء. من الشياطين. اقول ما تسمعونا. وانتفكر الله ولكم. انه هو البقون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي رعده وعلى آله وصحبه ومن ثار على نهر وستنى لسنته وفدفى أثره في الدين فسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة في الله كما قلت كنت أود أن أتكلم عن الأدلة وعن الشبهات والهدود والكتب مني والله لو أديت لكم الكتب لما اتفع هذا المسجد للكتب التي تكلمت على وجود البيطار. انا ما اتذل من اندي. احرقوا هذه الكتب. خلقوا العمة منها. لكن عن تصبح. وباكناء انتكم. لماذا يوضع هذا الكتاب التفسير الوثيق انا استلمته من المسيحة الاظهر. هذا الكتاب استلمته من المسيحة الاظهر لماذا يبقى مثل هذا الكتاب مدام انه يوجد النقاط؟ لماذا يرضى يدور ويباع ويطبع؟ اذا كان هذا الكلام تحريقوا هذه الكتابة خذفوا العم من تفسير ابن جديد ومن فتح البارد ومن تفسير القنطب احريقوا المكتبات افعلوا كما فعل التدار لمكتبة بغداك ايوان احسان ماذا يراجدنا؟ لكن اقول. اقول لا تحتوه شررا لك. بل هو خذ. والله تأن الله تعالى اراد بهذه الامة الخير ان يرتق هذه الرويبضة وان يقع مثل هذا الفير. حتى تفيق الامة. الامة عيزة ضربات موجعة حتى تفيق. نعاد يؤثر فيها الكلام. تسمع كثيرا. خطأ دروس معذرة. فضائيا. ولت الناس برضو غايلة حتى شفت حرة فالعلى بعض الرجال أراد من هذه كم خير وأعلم أن أحدا من واثق من وعد الله فسيوفقونها ثم تكون عليهم عسرة ثم يغلبون أنا واثق من وعد الله كانوا مفكرين من يقدر يصبر على ذلك أصدقاء ومظاهر التغير والرجوع إلى الله ك الحد ذكّر في يوم من الأيام إن ممكن قنوات فضائية يخرج عليها شيء هذا الثمن يعلم الناس الحق كيف حد يتخيل ومع الضربات الموجعة يعدي البرد أيها الأحبة كلما طال الليل أنا من غضب الفجر وإن عشدت فعات الليل والمع هي التي يحقمها المثاب ضرقنا وكلما اشتد في الأزمة فإن الفرج قادر اشتدي أزمة تنفرج قد عادنا صبحك للفرج نعم إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ولم يغلب عسر يسرين منه. والدين دين الله. والله مدن يريدون ليقفروا نور الله لأفواهيه. الله عليه. لو واحد قرد الوضي ينفق المصرحة عشان يقصر الضوء الدارة. تقول عنه مجنون. مجنون. فكيف اذا كان نور الله. يريدونه ليقفروا نور الله لأفواهيهم. والله متم نوره. ولو تره الكافرون. ايها الحاقدون اعلموا ان الله متم نوره. ايها المتآمرون على دين الله. سترجع الامة الى الله. بدع الاسلام غريبا. وفيعود غريبا. كما بدأ. للغرباء. كونوا من الورباع يا ايوالحبا ارض ما من انفسكم خيئة. اول تعليقات على موقف الشيخ الاظهر تخط من ايه? تخط من ايطاليا من الشاب الشاف المتحرك. يباك ويهنم ان هناك فكرة مستنيرا متحطرا يوافق رأي الغرب. على لتاني الإمام الأكبر. تخرج من هولادل. وتخرج من ألمانيا. ومن الأحداث. الشافة جنسياً. من تبارك الفطوة لفضيلة الإمام الأكبر. كفاه فخراً أن الذين عيدوه الشواب. وهذه من قبل تكتب وتختم لفضيلة الإمام. أن الذي يؤيده الشواتف رضياً في بلاد الغرب. يدين هذا نقصاً حقيقياً في دين الله جل وعلا. ليس هناك مجال ولا وقت لعرض الأذلة والشبهات والدود. فهذا عمر يقول. واسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعز كلمته وأن يرفع رايته. اللهم انصر دينك وكتابك اللهم انصر دينك وكتابك اللهم انصر دينك وانصر كتابك يا رب العالمين اللهم ائذن الامه إلى دينها وانجيها اللهم ائذن الى دينك رد الجميله اللهم ائذن إلى دينك رد الجميله ربنا اهدي نفوسنا تقواها زكها تحيه من زكاه أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الأخذة حسنا وقتنا عذاب النار والله ما مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك, دينك. صرّق قلوبنا على طاعتك إن أردت بقوم فتنة فاقضب إليك بيض التنين لا تبطن إليك غير مدنين ولا مبدعين ولا مغينين يا أرحم الراحمين. قبنا آثنا في الدنيا حسناً وفي الآخرة حسناً وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نصر في ركابنا لئن أقم الصلاة وقُوم إلى صلاتكم الحمد.